بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمع م ع ف و و ض ن اجمعين اليوم في باب ا ل في ن ا ة وقد ت ك ل ن ا ل ى ت ع ر ف في ه هذا ا واختلاحا بداية لغة الكتاب ع د يستقدر يستقدر الكلام على الطهارة ما اللغة ما على لغة كل ما يستقدر في اللغة كل وهي في ي ك ولكنها ن نجسا و في الشرع هي مستقذر يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة ا ذ ا قام بجسم ا ل إ ن س ا ن او بثوبه او بمكانه يجعل صلاته ب ا ط ل ة يمنع من ص ح ة الصلاه ة صحة الصلاة لأن من شروط ط ا ا الثوب والبدن والمكان فالنجاسة في الشرع ر ة في مستقذرا يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص ل أ ن ه في بعض الحالات يعفى عن بعض النجاسات ر خ ص ة ولكن هذا لا يمنع من كونها ن ج س ة ولذلك قال الفقراء في تعريفها يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة حيث لا مرخص لكن مع وجود المرخص تعتبر نجستان ولكن رخص الشارع فيها على ما س ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله هذا التعريف تعريف إ ج م ا ل ي ك ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا م ة التي ي ل ج أ إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن من اجل ضبط نجاسه ولكن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في المنهاج تبع ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ي في المحرر وتبع النووي والرافعي غيرهما من أصحابنا في المذهب وفي غيره من المذاهب ذهبوا إ ل ى عد أ ن و ا ع النجاسه ز ي ا د ة عن الضابط الكلي ا لان ذ ذ ي ك ر ن ه تعريفها في هذا الضابط الكلي ة ربما لا يمكن كثيرا من الناس من ضبط انواع ا ل ن ج ا س ة ولذلك اتبع ا ل ف ق ه ا ء هذا الضابط الكلي ة بتعداد انواع ا ل ن ج ا س ة او بذكر الاعيان التي تكون نجسه وطبعا ما نستطيع في هذا الدرس او في كتاب صدقي مختصر أن أ نعفد ن كل ولكننا ا ا ع ن نص على أنها نجزة ج ا التي الفقهاء ة على ل و سنعرض ل أ ه م أ ن و ا ع النجاسه و أ م ا ما وراء هذا فليس معناه أ ن م ا ل ا نذكره ا ل آ ن يكون طاهرا ولكن يترك ذلك للمقصودات في الكتب ا ل م و س ع ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى النجاسه هي كل مسكر مائع اول نوع من انواع النجاسه هي المسكر المائع فكل ما كان مسكرا مائعا يعتبر نجسا والمراد بكونه مائع انه مائع في اصله فاذا كان في اصله جامدا ثم ا ذ ي ب فانه لا يكون نجسا في الحقيقه مثلا مع القول بحرمته التي لا خلاف فيها لم يقل العلماء ب أ ن ه ن ج ف ل أ ن ه ليس مائعا فكونه صار مائعا ب إ ذ ا ب ت ه في الماء ل يجعله نجدا ل أ ن ا ل ع ب ر ة لاصله اصله ليس بمائع و إ ن م ا أ ص ل ه جامد وعلى عكس هذا لو أ ن ن ا أ ت ي ن ا بالخمر وعقدناها حتى صارت كالحبوب فانها تبقى على نجاستها و إ ن كانت ا ل آ ن ليست بمائعه ل أ ن ا ل ع ب ر ة بالاصل فهي باصلها مائعه ثم جمدت بمع... بعملنا وفعلنا فنحن ننظر إ ل ى الاصل ف إ ن كان الاصل جامدا فهو طائر ولو صار ب إ ذ ا ب ت ه في الماء مائعا و إ ن كان اصلها مائعا فهي ن ج س ة وإن صارت بعملنا ج ا م د ة ب و ا س ط ة غ ل ي ا على الماء أ و ب أ ي ر ذلك من الوسائل فكل ب س ك ر مائع نجد ومن ذلك الخمر ما هي ا ل أ ص ل الذي يريده الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم والخمر هي المتخذ من ماء العنب ولو كانت م ح ت ر م ة الخمر عندنا نوعا خمرا محترم وخمر ليست في محترمة ليست الخمر ا ل م ح ت ر م ة هي الخمر التي صارت خمرا وصاحبها ما يريد ان يجعلها خمرا و إ م ا يعمل ر ي د أن خلا ولكن ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ا د ي ة عند الناس في اتخاذ الخل أ ن يضع العنب في إ ن ا ء وبعد ذلك ي غ ل ق فقبل أ ن يصير خ ل ا لابد أ ن يمر ب م ر ح ل ة التخمر فهو في هذه ا ل ح ا ل ة يكون محترما ما يجوز لنا إ ر ا ق ت ه ويجوز لنا فعله ل أ ن ن ا لم نقصد بذلك أن نطمع الخمر و إ ن م ا قصدنا بذلك صنعه الخل فهذه الخمر م ح ت ر م ة لكن مع كونها م ح ت ر م ة يجوز ع ن ي ي فعلها ل أ ن ه ا لم تقصد بذاتها ل ذ ا نجد ن ففيما ا لو ك ت ن ا وخرجت خ م ر منه ف إ ن ه ا نجس ت ن ج كل مكان أ ص ا ب ت ه كونها م ح ت ر م ة بمعنى أ ن ط ا ح ب ه ا لا يكون آ ث م ا في صنعها ل أ ن ه لم ي ق ت د ه ا لذاتها وبمعنى أ ن ه لا يجب علينا إ ر ا ق ت ه ا ولا يجوز لنا إ ر ا ق ت ه ا على ا ل آ خ ر ي ن فهي م ح ت ر م ة لكنها مع كونها محترمه هي نجسه ف إ ذ ا كل مستر مائع ن ج ت فالخمر نجس ة ل أ ن ه ا م س ك ر ة وهي م ا ئ ع ة في أ ق ص ه ا والدليل على نجاستها قول الله تعالى إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس وكان من المفروض بمقتضى هذه ا ل آ ي ة أ ن تكون ا ل أ ن ص ا ب والميسر و ا ل أ ز ل ا م ن ج س ة لان ا ل م ا ن و ي والانصاب والازلام اسمعت ا ل ا م ة على انها ليست ب ن ج س ة نصب حجر يعبده النافذه ليس نجسا حجر أسمعت الأمة على أن هذه الأمور مستثنى فبقيت الخمر على الاصل في قول الله تعالى رس بهذا و ن ا اجتنابها نجفة يجب ب ه استدلى رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل على ن ج ا س ة الخمر وهذا الاستدلال لم يسلم وناقش فيه الناس كثيرا وقد نقل بعض الفقهاء على نجاستها. الا ج ان على هذا النقل ليس بسليم لان ربيعه ا ل ر أ ي شيخ رضي الامام مالك رضي الله تعالى عنه ذهب الى طهارتها عنه ذهب ولذلك قال الفقهاء م ر ا ز الامام ا بن المنذر في نقله للاجماع على ن ج ا ت ة الخمر ان الاجماع كان من قبل الصحابة ر ض وعلى ا الله ن ت ا عليهم وعلى افتراض الطعن في هذا كما قال الامام النووي فقد اتفقت المذاهب الاسلامية ع ل ى القول ب ن ج ا س ة الخمر قال ا ل إ م ا م النووي رضي الله تعالى عنه لعل الدليل ا ل أ س ل م الذي يمكن لنا أ ن نعتمد عليه ونركن إ ل ي ه أ ن ا ل ف ق ه ا ء حكموا بتنجيسها ل ل ت ن ف ي ر منها فنحن أ و ل ا نستدل بهذه ا ل آ ي ة إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل ن ز ا م هي ا ل س من عمل الشيطان طبعا سيقول لنا قائل ا ل أ ص ن ا م ليست ن ج س ة إ ذ ا كان ا ل أ م ر ن ج ا س ة معنويه والازلام نجاسه م ع ن و ي ة و ا ل غ ي س ر نجاسه م ع ن و ي ة يجب أ ن تكون ا ل خ ب ر أ ي ض ا نجاسه نجاسه م ع ن و ي ة والنجاسه ا ل م ع ن و ي ة ما ت ق ت ض النجاسه ا ل ح س ي ة فلا نحكم بنجاسه ا ل خ ب ر عزا أ و شرعا و إ ذ ا كان المراد بالنجاسه النجاسه ا ل ح س ي ة فيجب أ ن تكون ا ل أ ن ص ا ف والازلام والميسر ن ج ت ه م حس ا وقد اجمعت ا ل أ م ة على عدم نجاسه هذه ا ل أ م و ر فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة هذه ا ل م س أ ل ة ترجع إ ل ى م س أ ل ة ا ص و ل ي ة أ خ ر ى أ ل ا وهي أ ن اللفظ م ش ت ر ك ا ل المشترك الذي يطلق على معنيين هل يجوز استعماله في معنييه معا فالذي ذهب إ ل ي ه جماهير ا ل أ ص و ل ي ي ن وعلى راسهم امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه انه يجوز أ ن يستعمل المشترك في معنىيه أ نعم يجوز س ت ل اللفظ في معناه الحقيقي في ومن ع ا المجازي ه معه ومن ذلك قول الله تعالى ولله ي ج د من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و ك ث ي ر من الناس مع أ ن السجود من ا ل آ د م ي يختلف عن السجود من الشجر ومن الجبال ومن الشمس ومن القمر فهذا يسجد وهذا يسجد إ ل ا أ ن السجود هذا حقيقي وسجود ذاب معنوي ومع ذلك ت ع م ل ا ل ق ر آ ن ا ل ل غ ض ة في معنيه وقال الله تعالى إن يصلون النبي الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وصلاه ا ل آ د م ي تختلف عن صلاه الملائكه والصلاه الملائكة من, من الملائكه آ د ي ا د ع ء الاستغفار والصلاه من الله ا ل ر ح م ة والله تعالى استعمل ا ل ك ل م ة في المعاني ا ل ث ل ا ث ة إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما وهنا كلمة تطلق على الحقيقية وتطلق على المعنوية معنيها النجاسة الرجل استعملت الحقيقية كلمة تطلق الخمر إنما الخمر في والأنصاب والأذنان فالخمر نجسة حسا ن ج س ة شرعا ن ج ا س ة ح ق ي ق ي ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا م فنجاستها ن ج ا س ة م ع ن و ي ة و أ م ا بالحس فهي ط ا ه ر ة ب إ ج م ا ع العلماء ومما استدل به أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم على ن ج ا س ة الخمر أ ن الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه سيسقيهم شرابا طهورا قال الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي فامتن عليهم بهذا وهذا إ ش ا ر ة إ ل ى ما كان في الدنيا من شرابهم من أ ن ه ن د ى امتن عليهم بنقيض ما كان عندهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وقيس بالخمر كل ما سوى مما هو مسكر سواء كان مسكرا بالفعل ام كان مسكرا ب ا ل ق و ة ومن هذا القبيل ما يستعمله الناس الان من ا ل ك و ن ي ا نحن نعلم ان ا ل ع ل ة التي من اجلها صارت في الخمر م س ك ر ة هي ا ل م ا د ة ا ل ك ح و ل ي ة ا ل م و ج و د ة فيها فاذا جلدت منها زال منها الاسكار فالاسكار بسبب هذه ا ل م ا د ة بسبب هذه ا ل م ا د ة صارت الخمر م س ك ر ة مع أ ن ه ا ليست كلها من الكحول و إ ن م ا هي كحول و م ا وعناصر أ خ ر ى ف إ ذ ا ما جرد الكحول وحده صار مسكرا من باب أ و ل ى وصار نجسا من باب أ و ل ى وهذه الروائح التي نستعملها اليوم ا ل كولونيا وما أ ش ب ه ه بالاسماء ا ل م خ ت ل ف ة لها إ ذ ا كانت كحولا وضع فيه شيء من ا ل ع ط و ر فهذه ن ج س ة من ب ا ب أ و ل ى إ ذ ا كانت الخمر لوجود ا ل م ا د ة ا ل ك ح و ل ي ة فيها صارت نجسه ف إ ذ ا تجردت ا ل م ا د ة ا ل ك ح و ل ي ة فمن ب ا ب أ و ل ى أ ن ه ا تكون ن ج س ة ولذلك يجب علينا أ ن نحتاط في هذا ا ل أ م ر بخلاف ا ل ع ط و ر الزيتيه ة التي ي وضع ف ا الكحول تميعها شيء من الكحول من أجل、تميزها. فقد ذهب بعض الفقهاء إ ل ى ج و ا د هذا من اجل احتياج العسر إ ل ي ه ولكن الكولونيا على خلاف هذا هي ف ح و ل و ج د فيه شيء من ا ل ع ط ر لتغيير رائحته ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يتورع ر ي ي د أن و يريد أ ن يحتاط فلا يستعمل هذا ل أ ن ه نجس بناء على هذه ا ل ق ا ع د ة سنجد كثيرا من الفقهاء بل نجد أ ك ث ر الفقهاء يقولون إ ذ ا ضاق ا ل أ م ر الدفع وهذا من ا ل أ م و ر التي تنطبق عليها هذه ا ل ق ا ع د ة ف ف القولونيه مما عمت به البلوى وصار يستعمله الصغير والكبير والذكر و ا ل أ ن ث ى والغني والفقير وبناء على ذلك قد يرخص فيه ويعفو عنه ولكنني انا اقول أ ن يقول أ ن يقال ل ل إ ن س ا ن أ ح س ن ت خير من أ ن يقال له عفونا عنك فاذا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يتورع فلا يستعمل هذا و إ ذ ا كان يريد الفتوى فهناك كثير من العلماء من أ ف ت ى ب أ ن هذا يجوز استعماله لعموم البلوى به لا ل أ ن ه طاهر ولكن لعموم البلوى به يجوز استعماله ويعفى عنه ومن النجاسات الكلس ولو كان معلما في الصيد نجد لخبر مسلم رضي الله تعالى عنه طهور إ ن ا ء احدكم اذا في ولغ فيه الكلب أ ن ي غ ت ل و ا سبع مرات قولهن ا ل ت ر ا ب و ا ل د ل ل ا ة في هن ذ ا الحديث أ الطهارة حينما نؤمل بالتراب ت ط ي شيء ر من ل عليه ه الصلاة إناء ومرنا سنقول طهور بالطهارة أحدكم ط ي يكون و لأحد أ م ر ثلاثة إما أن يكون ح بحدث د ث الطهارة إما أن تكون بحدث و اما أ ن تكون ل نجس أ و خ د ث و ا م ا أ ن تكون ت ك ر م ة والاناء إ ذ ا ولغ فيه الكلب فهذه حدث ا ل إ ن ا ء لا يخدث إ ذ ا ا ل ط ه ا ر ة هنا ليست في الحدث وليست ا ل ط ه ا ر ة هنا ت ك ر م ة للانسان إ ن ء كما ك ي و ل ل إ ن حينما نغسله فتعين أن اذا ف ت ع ي ن أ ن تكون ا ل ط ه ا ر ة ل ل ن ج ا ة إ ذ ا أ ج ر ن ا بتفسير شيء اما أ ن تكون ا ل ط ه ا ر ة لحدثه ف ه د ث ي ج ب علينا تطهر و إ م ا أ ن تكون ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه نجم و ق ع د عليه نجاسه فامرنا بتطهيره و إ م ا أ ن يكون تطهيره تكومه له بل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ص ه و ر إ ن ا ء احدكم نريد ان ن ص د ق هذه ا ل ق ا ع د ة على هذا الحديث لنسحب هل أ م ر ن ا بغسل الاناء لانه ا ح د ا ا ل ن ا و م ا يحدث هل أ م ر ن ا بغسل الاناء تكومه له لا تكومه له إ ذ ا فتعين أ ن يكون ا ل أ م ر بتطهيره ل أ ن ه نجس ولذلك قال ا ل أ ئ م ة أ و جماهير الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم إ ذ ا ولغ الكلب في ا ل إ ن ا ء صار نجسا ل ن ج ا ة الكلب ل ن ج ا ة الكلب ولذلك ذهب الجمهور ا ل أ ع ظ م من ا ل ف ق ه ا ء الى ان الكلب نجس ا ل ع ل م ل أ ن ه يهجس ا ل إ ن ا ء فلو لم يكن نجسا لما نجس الانا ء والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نغسل البناء إ من فم الكلب مع ان فم الكلب من اطيب اجزاءه رائحه بل هو من اطيب اصوات الحيوانات رائحه على الاطلاق لكثره لهثانه لانه يلهث دائما ففمه م ا توجد فيه ر ا ئ ح ة فاذا كان فمه وهو اطيب اجزائه ن ج ت ا ن فغيره من الاجزاء نجس من باب اولى اذا فالكلب كله نجس فمه وكل جزء من اجزائه في حياته وبعد موته وقد راوى والحاكم القطني الدارة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إ ل ى دار قوم ف أ ج ا ب ثم دعي إ ل ى دار أ خ ر ى فلم يجب فقيل له في ذلك أ ي س أ ل ه الناس في هذا لماذا أ ج ب ت الداعي ة الفلاني ولم تجب الداعي ة ا ل آ خ ر فقال صلى الله عليه وسلم إ ن في دار فلانا كلبا قيل له و إ ن في دار فلانا هر ل ذ ي أ ج ب ت هره الذي أجبته في د ا هر لماذا لم تجب الذي فقال ي الذي في داره وأجبت الذي في داره هر كلب وأجبت ف صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ليست ب ن ج س ة هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن البيت ا ل آ خ ر الذي فيه الكلب ان هذا الكلب نجم وهذه ا ل د ل ا ل ة و ا ض ح ة فإذا كان الحديث الأول ا ل د ل ا ل ة فيه م ج م ل ة فهذا الحديث ا ل د ل ا ل ة فيه و ا ض ح ة علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم دخول البيت الذي فيه الكلب ودخول البيت الذي فيه المره لان الذره ليست بنجسه وهذا يشير إ ل ى أ ن الكلب نجس ولذلك لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيت مع علل الأخرى ذكرت في أ ح ا د ي ث أ خ ر ى إ ذ المجلس ا ا ل أ و ل هو كل مسكر معي المجلس الثاني هو الكلب والثالث هو الخنزير ذهب جماهير الفقهاء إ ل ى أ ن الخنزير ن ج ل س لماذا قال لانه أ س و أ حالا من الكلب الكلب يستعمل في بعض الحالات يستعمل في ا ل ص ي د يجوز استعماله يجوز ا ا س ت ع م لحراسه ه للماشي ل الماشي ت ع لحراسة الزرع جثه ماله ل ح ر ا س ة البيت صدر في الصيد و ا ل ح ر ا س ة ولكن الخنزير ما ينتفع به أ ب د ا ف إ ذ ا كان ا ل ك ل م الذي ينتفع به في بعض ا ل أ م و ر نجسا الخنزير الذي لا ينتفع به في اي من ا ل أ م و ر أ ب د ا يكون نجسا من باب اولى لانه أ س و أ حالا من ا ل ك س م وقال تعالى أولحنا أي أنه خنزير فإنه رجل أي أنه نجل و ا ل ن ج ا س ة ليست م خ ت ص ة بلحمه و إ ن م ا هي ع ا م ة بلحم الخنزير وشحمه وكل جزء من ا ج ز ا ئ ه كما قلنا ذلك في الكلب لا فرق بين اللحم والشحم مطلقا على ما ذهب إ ل ي ه جمهور الفقراء فيحلم الكلب, الكلب نجد والخنزير نجد وما تولد منهما أي والخنزير من الكلب من كلب وكلبه او خنزير وخنزيره او من احدهما مع حيوان طاهر من, خنزير وحيوان طاهر أو خنزيرة وحيوان طاهر من كلب وحيوان طاهر أ و ك ل ب ة وحيوان طاهر على افتراض وقوعي, وقوعي في بعض ا ل أ ن و ا ع الحيوانيه ة ن الأنواع من الحيوانات ولو تناكحت ما ما تنجل ا ما ك بعض ولو وهذا امر معروف علميا وهناك بعض الحيوانات مع اختلاف انواعها اذا تنجب ا ك ح ت ت ن فالفرس قد تلد بغلا يكون هناك بعض الأنواع من الحيوانات مع اختلاف أنواعها فعلى وقوعه من كلب وخنذيرة خنذيرة فيه هناك كلب وكلف الانواع انواعها وتتناتل وقوعه وقوعه او من تنجد من نجس فهذا اختلاف اختراض اختراض بعض مع فعلى على لا خلاف الكلب في نوعه نجت والخنزير في نوعه نجت الخنزير مع حيوان طاهر نجت والكلب مع حيوان طاهر نجت الكلب نجت والخنزير نجت وما تولد منهما أ و من احدهما مع حيوان طاهر يكون نجسا وذلك لان الفرع يتبع ف ح د ابويه اما ان يتبع امه واما ان يتبع قدره ويختلف ذلك باختلاف المسائل ف ب ا ل ن س ب ة للنسب السرع يتبع أ ب اباه ل للنسب ن س ب يتبع ب ة سرع أ ا فينسب الى أ ب ي ه قال الله تعالى ادعوهم لابائهم و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للرق و ا ل ح ر ي ة ف إ ن ه يتبع امه فاذا كانت أ م ه رقيقه وكان أ ب و ه حرا ّ ف إ ن ه يكون رقيقا و ب ا ل ن س ب ة للدين يتبع اشرف الاصلين فاذا كان الاب م س ل م والام م ص ر ا ن ي ه يتبع اشرف الاصلين بالنسبه للدين و ب ا ل ن س ب ة للزكاه ة في و و ج ا وعدم وجوبها يتبع و خ ف ه م ا في ا ي ج ا ب ا ل ز ك ا ة عليه و ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ج ا ة ف إ ن ه يتبع أ خ ذ ت ا ل أ ص ل ي ن احتياطا فلو حدث لقاء بين شاه وكاز ف إ ن ه يتبع أ خ ذ ت ا ل أ ص ل ي ن ولا يتبع أ ش ر ف ه م ا احتياطا فهذه ا ل أ م و ر التي يتبع فيها الفرع أطلهم ب ا ل ن س ب ص ل يتبع الأطلين ب ا ل ن س ب ة لعدم وجوب الزكاه ة أو و و ج يتبع اخف الاصلين في هذا و ب ا ل ن س ب ة ل ل ط ه ا ر ة و ا ل ن ج ا س ة يتبع اخف ا ل أ ص ل ي ن ف إ ذ ا كان أ خ س ه م ا نجسا ف إ ن ه يكون نجسا فالنجاسات إذن الى ا ل آ ن كل مسكر مانع ا ل ك ل الخنزير وما تولد منهما أ و من أ ح د ه م ا مع حيوان ط ا غ ر وكذلك ا ل م ي ت ة م ي ت ة غير ا ل آ د م ي و ا ل س م ة والجرادي تعتبر ن ج س ة م ي ت ة غير الادمي قال الله تعالى حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والتحريم يكون ل أ م و ر إ م ا أ ن يكون ل ل ح ر م ة و إ م ا أ ن يكون للاستقذار و إ م ا أ ن يكون للضرر و إ م ا أ ن يكون ل ل ن ج ا س ة يحرم على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتناول الاشياء ل أ م و ر أ ر ب ع ة إما م ل ح ر ت ه ا ك ا ل آ د م يحرم علينا أ ك ل ا ل آ د م لا لانه نجس ولكن لحرمته يحرم علينا أ ك ل المخاط مثلا لا ل ن ج ا س ة ولكن لاستقذاره لا لحرمه ولكنه م س ت ق ذ ر فيحرم أ ك ل ه يحرم أ ك ل ا ل س ن ل ض ا ر ه فيحرم على ا ل إ ن س ا ن تناول ا ل أ ش ي ا ء د أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة إ م ا للحرمه و إ م ا للاستقذار و إ م ا للضرر و إ م ا ل ل ن ج ا ة والله حرم علينا ا ل م ي ت ة هل حرم علينا ا ل م ي ت ة لحرمتها لا ليست كالادم هل حرمها لاستقذارها فقط لا هل حرمها لضررها قد لا تكون م ض ر ة والعالم ا لم ي و ي أ ك ل م ي ت ة ولا ي ت ض ر ر إ ذ ا فلم يبق إ ل ا ل أ ن ه ا نجته ح ر ي ما ليس بمستقبل ولا محترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته ل أ ن التحريم يكون لهذه الامور ا ل أ ر ب ع ف إ ذ ا انتفت ا ل ث ل ا ث ة تعين عندنا الرابع ع ل ى وهو النجاسه حرمت عليكم ا ل م ي ت ة أ ي لانها أ ن ه ج ت وما ي ل م ي ت ة ا ل الميتة ه ي التي زالت حياتها شرعية حياتها زالت لا بذكاة زالت لا بزكاه ش ر ع ي ة ف إ ذ ا خنقت م ي ت ة لانها زارت حياتها لا بزكاه ش ر ع ي ة نقلت م ي ت ة ا ل م ت ر ب ي ة م ي ت ة ا ل ن ق ي ح ة م ي ت ة ما اكل السبع م ي ت ة وهذه ن ص ط ه عليها ا ل ق ر آ ن ما ذبحه المجوس ي وانقطع عنقه لكن الذبح ليس شرعيا ً ل أ ن من شروط ا ل ز ك ا ة ا ل ش ر ع ي ة ان يكون الذابح مسلما او كتابيا ممن أ ج ا ز الله لنا أ ن ن أ ك ل ذبيحته وكذلك ما ذبح بالعظم ما يكون طاهرا و إ ن م ا يكون ن ج د ا فالبيت هي كل حيوان زالت حياته ب ز ك ا ة غير ش ر ع ي ة وهذا الشرط ان يكون مما يذكى فاذا كان ح ي و ا ن لا يذكى اصلا كالحمار مثلا لو ذبح انسان حمارا ما يصير طاهرا ولو كان الذبح على صوره الزكاه السبعية يعني م الشرعيه ي ي وكان مسلما مع ذلك مسلما ص ة ل ن لا ذكاة له لانه مما لا يؤكل الميتة زكاة مما فاذا هي كل حيوان مات حتف انفه سواء كان م أ ك و ل ا أو ك ا ن غير م أ ك و ل الشاب لو م ا ت حتف انفه ا تكون ن ج س ة الدجاج لو مات حتف ما انفه يكون نجسا هذا بالنسبه للذي مات حتف انفه و أ م ا ما ذبح إ م ا أ ن يكون م أ ك و ل ا و إ م ا أ ن لا يكون م أ ك و ل ا ف إ ذ ا كان م أ ك و ل ا لحم فهو ط ا ه ر و إ ذ ا لم يكن م أ ك و ل ا ولو ذبح على ه ي ئ ة الذبح الشرعي ف إ ن ه يكون نجسا ولا ي ص ي ر طائرا ف إ ي الميته هي كل حيوان إ م ا أ ن ه لا يؤكل ولو ذبح على شكل الذبح الشرعي أ و أ ن ه كان حيوانا م أ ك و ل ا وزالت حياته بغير ا ل ذ ك ا ه الشرعيه عند ذلك يكون نجسا فكل ميته تكون نجسا إ ذ ا حكمنا على حيوان ب أ ن ه ن ج د حكمنا ب ا ل ن ج ا س ة على لحمه وعلى دمه وعلى عصبه وعلى عظمه وعلى صوفه وعلى شعره وعلى و ب ر ه وعلى كل جزء من أ ج ز ا ئ ه ل أ ن هذه ا ل أ ج ز ا ء تتبع الحيوان في طهارته ونجاسته واما ا ل آ د م ي نحن قلنا ميته غير ا ل آ د م ي والسمك والجراد أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل آ د م ي لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آ د م والقول ب ن ج ا س ة م ي ت ة ا ل آ د م ي ت ن ا ف ي تكريمه تكريم بني آ د م يقتضي أ ن يكون طاهرا حيا وميته ا وأما و ق ل تعالى يمكن أن يعترض علينا بقول الله تعالى إن الله بالاتفاق علينا عليهم العلماء الله إنما المشركون الله قال المراجب النجس هنا بقول يمكن حكم بأنهم أن نجس نجس ن ج س ا ل ع ق ي د ة أ ي أ ن عقيدتهم نجس و أ م ا ذواتهم ف إ ن ه ا ط ا ه ر ة ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافعهم ويجلس معهم ويجلسون في بيته وجلسوا في ا ل م ج د وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ن ص ر ا ن ي ة وكانوا يواكبونهم ويشاربونهم فهذا جديد على أن النجاسة نجاسة فإنها و انما رواه الحاكم من قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تنجسوا موتاكم فان إ المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا معنى قمت لكم مرات أن ينجس أنا هذا هذا الكافر الدرس في غير كثيرة وقد إ ن مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة يعمل ب ه بشروط س ت ة من ج م ل ة هذه الشروط الا يكون الكلام قد جرى مجرى الغالب والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هنا يتكلم على و ا ق ع ة م ع ي ن ة ي ت ك لانه م على ل ل ل غ ا ب أ يخاطب المسلمين فقال إ ن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فلا يعمل بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة هنا باتفاق العلماء مفهوم المخالفة معطل في هذا الحديث واما السمك والجراد فللاجماع على طهارتهما اجمع العلماء على طهارتهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتان ت وزمان السمك والجراد والكبد والطحال ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فعلى اي كيفيه مات السمك فانه يجوز اكله ف إ ذ ا ا ل ن ج ا س ة كل مسكر مائع الكلب الخنزير ما تولد منهما ومن أ ح د ه م ا مع حيوان طاهر ا ل م ي ت ة ويستثنى من ا ل م ي ت ة الادم ويستثنى السمك ويستثنى الجراد ومن ا ل ن ج ا س ة الدم ولو كان متحلبا من ا ل ك ب د أ و كان متحلبا من الطحال لقوله تعالى حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم والمراد بالدم هو ا ل م ف و ح لقول تعالى أو دم أو لحم خنزير فإنه ولقول دمًا مسفوحًا ح م خنذير فانه رجز و ل النبي صلى الله عليه وسلم ا غ س ل ي عنك الدمى وصل ل ل م ر أ ة التي سالته عن حيضتها ا فقال اغسلي عنك الدمى وصلي عنك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها قبل أن تقوم ث واما ل د م الباقي على اللحم فنجد لا يمكن ابدا ان يتخلص اللحم من الدم عندما يذبح الانسان شاه فانه يبقى على لحمها خير من الدم قال هذا يعفى عنه ويدل له من السنه قول السيده عائشه رضي الله عنها كنا نطبخ البرمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوها السفره من الدم فناكل ولا ينكره صلى الله عليه وسلم اذا هذا دليل على العفو عنه ومن النجاسه القيش لانه دم مستحيل كما هو معروف علميا اليوم والصديد وهو الماء الرقيق الذي يخالط الدم وماء القروح والنصافات التي تمتلئ بالماء الجلد حينما ينتفخ بالماء كل هذه من ا ل أ م و ر ا ل ن ج س ة فالدم والقيح نجس وقتديد وماء القروح والنصفات لكن إ ن تغيرت رائحتها و أ م ا إ ن لم تتغير رائحتها فهي ط ا ه ر ة ومن ا ل ن ج ا س ة القي ح و إ ن لم يتغير ما دام قد وصل إ ل ى ا ل م ع د ة ف إ ذ ا تقايا ا ل إ ن س ا ن ف إ ن قيئه يعتبر نجسا و ي ج ب عليه ان يقتل فمه منه حتى تصح صلاته و أ م ا إ ذ ا وصل إ ل ى المريء وتقايعه قبل أ ن يصل إ ل ى ا ل م ع د ة ف إ ن ه لا يثقب ب ن ج ا س ت ه والبرغم البرغم في ا ل ح ق ي ق ة ما يخرج من ا ل م ع د ة و إ ن م ا يخرج من ا ل ق ص ب ة ا ل ه و ا ئ ي ة هذا م ا يعتبر نجسا و أ م ا ان خرج من المريء او من ا ل م ع د ة على افتراض خروجه ف إ ن ه يعتبر نجسا و أ م ا ما ينزل من ا ل ر أ س فهذا صادر بالاتفاق واما الماء السائل الذي يخرج وَيَخْرُجُ من فم الانسان النائم الماء الخارج من الفم هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ط ب ي ة ف إ ذ ا كان يخرج من الفم فهو طاهر ا بالاتفاق لانه ريق ريق الانسان طاهر ا بالاتفاق و أ م ا إ ن كان يخرج من ا ل م ع د ة فهو بناء على هذا الكلام الذي ذ ك ر ن ا ي ع ت ب ر ن جدا وذلك ما لم يصر عند ا ل إ ن س ا ن دائما ما لم يبتلى به ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا ابتلي به ا ل إ ن س ا ن وصار يخرج من فمه دائما حتى على القول ب أ ن ه يخرج من ا ل م ع د ة و أ ن ه نجس يعفى عنه ل أ ن ا ل أ م ر إ ذ ا ب ا ق ت ز ع ف إ ذ ا كان هذا الانسان كلما نام تنجس فمه وتنجس الثياب وتنجس ف ت ر ا ج ه هذا يلحق بالناس م ش ق ة الشرع يخفف عنهم مثل هذه ا ل م ش ق ة ل أ ن الشرع جاء بالتخفيف ولن ي أ ت ي بالمشقه اذا ضاق ا ل أ م ر التتع ومن النجاسات الروت أ ن ا اختصر بعض أ ن و ا ع النجاسات التي تعرض لها الشارح ل أ ن ه ب إ م ك ا ن ك م أ ن ت ق ر ؤ و ا حتى نتمكن من الانتهاء من الموضوع وإلا فأنواع النجاسات وتعدادها الروس ولو كان من أو من لما روى النجاسات النجاسات ثمثل لما جدا كان جراد نجسا البخاري من من من فتبر كثير البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما الله ل جيء له بحجرين وروثه ليستنجي اخذ أ الحجرين ورد ا ل ر و ث ة وقال هذا ركس ركس أ ي أ ن ه نجس ي ا ا ل ا البوس كان العربية حينما بال في النبي صلى الله عليه وسلم في فسجد أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه أ ن ي ر ي ق و ا عليه ذنوبا من ماء من أ ج ل ت ف ص ي ر ه فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ه وكيف ا ا ا التي لا ل ح ي ي و ن ت ا ل لحمها على خلاف امر بول ل ا ي هي نجسة الآدمي قال طيب كيف قال قال كنجاسة بول نعم نجسة م أ النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين ب ش ر ب أ ب و ا ل الابل ق امر ل أ النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ق ص ة ا ل م ع ر و ف ة حينما جاء العرانيون إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ م ر ه م ا ل ن بشرب ي عليه صلى الله عليه وسلم ب أ ب و ا ب ا ل إ ب ل من أ ج ل التداوي والتداوي عندنا جائز بالنجس إ ذ ا تعين ولم يوجد عندنا أ م ر طاهر نداويه به فيقول التداوي يحرم تحارمون التداوي لنا لماذا بالخمر لأنها كنا لم نجسة كنا إذا بالخمر ل أ ن ه ا ن ج س ة ولكن ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أ م ت ه فيما حرمه عليها فالتداوي بالخمر شيء وتداوي ا ل بالنجاسه شيء اخر و على ل ل ا ا ف خ م وإن تعينت كثير من كثير لهذا الفقهاء إ ل ى أ ن ه لا يجوز استعمالها ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أ م ت ه فيما حرمه عليه ومن النجاسه المزي ماء أ ب ي ض رقيق يخرج عقب ثوران ا ل ش ه و ة عند الرجل أ و ا ل م ر أ ة والوزي والدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم في ق ص ة علي بن ابي طالب التي لا تخفى عليكم حينما س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه على ما اعتقد المقداد قال كنت رجلا مذاء كنت فاستحييت أ ن أ س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فبعث المقداد ل ي س أ ل رسول الله ف س أ ل ه عن المجد ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ي غ ت ل ذكره وان يتوضا فهذا دليل على ن ج ا ف ة المجد و ا ل و د ي كذلك ا ل و د ي هو م ا أ ب ي ض كدر ثخيل يخرج إ م ا عقب البول و إ م ا يخرج عقب حمد شيئا ث ق ي ل وعقب التعب فيمري والوجه يعتبران نجفين ومن ا ل ن ج ا س ة مني غير ادمي ل آ أ م ا مني ا ل آ د م ي فقد تكلمنا عنه حينما تكلمنا على الهدوء مني ا ل آ د م ي طاهر لانه أ ن أصل ل إ س الإنسان ا فإذا كان ن ط ر اصله طاهر من باب أولى نحكم اولى ل أصله إ ن ن ا طاهر بأنه مع ما يتفق ل ذهب أصحابنا رضوان عليهم ف ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن من ي ي غ قال م يعيد الامام ل النووي رحمه الله ل تعالى إمام ا ا ل ر ي في م ما س المسائل أ ل هي بها الراتعي كان هذه يذكر قلت الاصح ط ه ا ر ة مني غير الكلب والخنزير وفرع احدهما بناء على طهاره ة الحيوان نحكم ب ط الحيوان ر ة ا بطهارة الحصان ا ما زامت سوى الكلب والخنزير وما منهما او من احدهما مع حيوان ت تولد من مع حية سوى على فكما حكمنا اخر طاهر ط ه ا ر ة ملي ا ل إ ن س ا ن ب ط ه ا ر ة ا ل إ ن س ا ن يحكم على ط ه ا ر ة ب ق ي ة الحيوانات ب ط ه ا ر ة أ ع ي ا ن ه ا فذهب ا ل إ م ا م النووي إ ل ى أ ن ط ه ا ر ة ملي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أ و من ح د ي م ا مع حيوان طاهر مخالفا بذلك ا ل إ م ا م الرافعي رضي الله تعالى عنهما جميعا و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لملي ا ل إ ن س ا ن فقد روى البخاري ومسلم عن ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن ه ا كانت تحب المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه ولم ت غ س و ا ب ا ل م ا كانت تحك و اي ب ا د ان يغف فلو كان ن ج س ا س ل أ م ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تغسله و ل ما صلى فيه الا بعد الغسل وفي ر و ا ي ة كنت أ ح ك ه من ثوبه وهو يصلي فيه رواه ابن خذيمه وحبانه في صحيحيهما و ا ل م س أ ل ة من المسائل ا ل م ش ه و ر ة ا ل م ع ر و ف ة ومن النجاسات لبن ما لا يؤكل لحم لبن ا ل أ ث ا ن لبن ا ل ل ب ؤ ة لبن الكلب والخنزير كل حيوان لا يؤكل لحمه يعتبر لبنه ن ج س ا ويستثنى من ذلك الادب ل ط ع ا ر ه كل أ ج ز ا ئ ه إ ذ لا يليق ب ك ر ا م ة بني آ د م أ ن يكون منشاه نجساً أو يكون ل ج ز ء ا ن من ص ح ي وكل ا ن جزء انفصل من حيوان, كل جزء انتصر من حيوان. يعطى حكم ميتته كل جزء انفصل من حيوان يعطى حكم ميتته فاذا كانت ميتته ن ج س ة فيكون هذا الجزء المنتصر نجسا واذا كانت ميتته ط ا ه ر ة يعتبر هذا ج ز ء ط ا ه ر ة فاذا ا ن ت ص ل ت يد الانسان ي ع ت ب ر ط ا ه ر ة لان ميته الانسان ط ا ه ر ة عندنا واذا ا ن ت ص ل جزء من الجراد قطعت رجل ا ل ج ر ا د ة وهي حيه م ي ت ة الجراد ي ط ا ه ر ة إ ذ ا ر ج د ه ا ا ل آ ن ط ا ه ر ة انفصل جزء ا من السمكه يعتبر هذا الجزء طاهرا ل أ ن م ي ت ة السمك ط ا ه ر ة واذا انفصل جزء من ش ا ت مثلا قطعنا إلية خروف اليه ت ذ القطعة لأن ميتة هذا الحيوان نجسة لأن ميتة خروف جماد نجسا فالجزء المنفصل من الحي يقول كميتتي اذا قطعنا جزءا من ح س ا ن يكون هذا ج ز ء نجسا ل أ ن ميته الحيوان م ر ك ن ه ذ ج ز نجسه إ ذ ا قطعنا جزءا من أ جزء ي حيوان تعتبر ميته ن ج س ة فهذا ج ز ء نجس وبناء على ذلك ينجس الشعر الذي عليه وينجس الصوف الذي عليه وينجس الوبر الذي عليه قد يقال لنا بناء على هذه ا ل ق ا ع د ة إ ذ ا قطعنا صوف الغنم يجب أ ن يكون صوفها نجسا ل أ ن ا ل م ا خ ذ من الحي كميته و إ ذ ا قطعنا وبر ا ل ز م ا ل ينبغي أ ن يكون وبرها نجسا ل أ ن ميتها ت نجسه ف إ ذ ا الوبر ا ل م ا خ ذ منها ن ج س و إ ذ ا أ خ ذ ن ا ريش الدجاج يجب ان يكون ر ش ه نجسا لان ميته الدجاج ي ن ج س ة قلنا بناء على هذه ا ل ق ا ع د ة نعم تدخل هذه الاجزاء تحت هذه ا ل ق ا ع د ة ولكن هذه الاجزاء ا ل ث ل ا ث ة الصوف والوبر والشعر قد استثنيت ب ا م ا العلماء لقول الله تعالى ومن أ ص و ا ت ه ا و أ و ب ا ر ه ا و أ س ع ا ر ه ا أ ث ا ث ا ومتاعه الى حين امتن الله تعالى على بني آ د م ل أ ن ه م يستعملون أ ص و ا ت الغنم و أ و ب ا ر ا ل ج م ا ل و أ س ع ا ر الحيوانات ا ل أ خ ر ى قال هذا مستثنى من ا ل ق ا ع د ة الصوف والريش والوبر ومن أصواتها و أ ش ع ا ر ه ا و أ و ب ا ر ه ا أ ث ا ث ا ومتاعا إ ل ى حين ف إ ذ ا كان الحيوان م أ ك و ل اللحم و أ خ ذ ن ا من ريشه أ و من صوفه أ و من وبر ه أ و من شعره كالماعز مثلا ف إ ن هذا جائز وطاهر باتفاق العلماء من القاعدة لهذه الآية ولكن ا ا ت ن من ق ا الآية ا ع د ة لهذه ل لو قطعنا مثلا ق ط ع ة من الشاوه ي ح ي ة لا ل أ ن هذه ا ل ق ط ع ة تصير ن ج س ة لو قطعت ريشها مثلا الصوف ا ل ذ ي عليها يكون نجسا ل أ ن هذه ا ل ق ط ع ة صارت نجسه لكن لو قطعنا الصوف وحده دون أ ن نقطع معه شيئا من الجلد ف إ ن ه يكون طاهرا لهذه الاله آ ل ة إذن ن الآن نستطيع أن ن ج ا ا س ت ع د ا بأنها مائع الكلب الخنزير الآدمي والثمت والجراب كل مسكر مائع الخنزير ميتة غير الآدمي الدم القيس الروس ق ي ا ل البول المذي ا ل و د ي مني غير الادمي عند امام الرافع نجف عند النول وهو في المذهب ان منية والخنزير يكون طاهر النجافة في المني في منية والخنزير منهما والمعتماد تولد لدنما امام المفتابي المذهب الكلب طاهر وما الكلب لا وهو في فحصر غير في في احذيرا يؤكل لحم الجزء المنفصل من الحي إ ذ ا كانت ميته ن ج س ة ف إ ن ه يعتبر نجسا و ا ل ا س ت ث ن ى من ذلك شعر ا ل م أ ك و ل ف إ ن ه طاهر وكذلك ص و ف و ر ي س و و ب ر ه ن ا ك أ م و ر ليست ب ن ج س ة ولكن قد تشتبه على الناس ولذلك نص عليها الفقهاء من هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ل ق ة التي تعتبر أ ص ل ا ل ل إ ن س ا ن ف ل ي س ت ا ل ل ع ق ة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم ليست نجسه واذا لم تكن العلقه نجسه فالمضغه ليست بنجسه ايضا لانها ايضا من اصل الانسان ليست بنجسة. قال الامام إ النووي أو غيره الأرض ليست بنجسة في العلقة والمضغه و ر ط و ب ة الفرج هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة ليست ب ن ج س ة في الارصح و أ م ا ك ي ف ي ة تطهير النجاسه فسنتكلم عنه في الدرس القادم و ل ى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم